شبكه حداء الإنشادية أمام، أمام، أمام، أمام، أمام وبوء هامة النادن مكانا وراهن في منادمة المعالي فنادمها وقد كسب الرهانا هما منطام فاختصر الزمانا وبوء هامة النادن مكانا وراهن في منادمة المعالي فنادمها وقد كسب الرهانا فنادمها وقد كسب الرهانة كريم النفس لا يهوى الدنايا ترى في نسج أحرفه الحنانة كريم النفس لا يهوى الدنايا ترى في نسج أحرفه الحنانة ويزجي النصح حصاف من فؤاد تلحف بالموادة واستكانا وما منقب فاختسر الزمانة وبوأ مكانا وراهن في منادمة المعالي فنادمها وقد كسب الرهانا هما منقام فاختصرت الزمان وبوى هامه الندم مكانا وراهن في منادمة المعالي فنادمها وقد كسب الرهانا فنادبك وقاتك كسب يا انس الفؤاد اليك عهدي وعهد الحر لا يرضى الهوانا يا يا عهدي وعهد الحر لا الهوانا بان ابقى يمينك في الدواهي وسادا وسادني الدعاء نجمي مكانا ولوهن في منادمة المعالي فنادمها وقد كسب الرهانا همام طام فاختصر الزبانا وبو أمامة نجمي مكانا في منادمة المعالي فنادمها وقد كسب الرهانا فنادمها وقد كسب الرهانة فهكا نخوض الصعب حتى تحييها متى الصعب خطانا ونصنع من اخانا صرح مجد تبارك أنجم الليل سرانا والله قد تالفنا بدنيا فأكرمنا وأزلفنا الجنانا همام همام همام همام همام وغفا اختسر الزمانا وبو أهامة نجني أكانا وراهد في منادمة المعالي فنادمها وقد كسب الرهانا، وما ممطا مف اختصر الزمانا، وبوأها مت النجم مكانا، وراهن في منادمة المعالي، فنادمها وقد كسب الرهانا، فنادمها وقد كسب الرهانا هما ممطا مف اختصر الزمانا وبوأها النجم مكانا وراهن في منادمة المعالي فنادمها وقد كسب الرهانا فنادمها وقد كسب الرهانا